بسم الله الرحمن الرحيم انسمح جل وعلا له السموات وما في الارض له الملك وله الشمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَدَاقَ الْقَوْمُ وَبَالَ أَمْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهُدُونَنَا أبشر يهدوا لنا فكفروا وتولوا واسبغوا لله والله غليمي حبيد زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير بِمَا تَعْمَلُونَ نَخْدِمْ يَوْمَ يَجْعَلُ كُلُّ عَيْنٍ جَزَاءَ مَا عَمِلَتْ يَوْمُ, يوم التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَكَشْرٌ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَتَجْرِي يا الانهار خالق نشيا ابدا ذلك الحمد